قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما ينحى إلي وما أنا إلا نذير مبين